Hvala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 126. وشهبا 127. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسم 128. فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشُرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأرض أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَن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 لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَأُجِرُ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ الْتَحَذَا إِلَّا بَلَغًا مِنْ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يُصِلْ لَا رَسُولُهُ فَيُنْذِرُهُ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا وَأُومِئَ يُعَادُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَافَ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا